فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرًا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّا لنال الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى